تو اي متملي طيب هو الشافي هو لا البيت طيب هو الحب الدافي دوي سمعي صفاتك دايما وبيشفينا وبيروينا روينا يا دره عالم مر يوجع دايماً فينا من وجافي <تصفيق> انت دايما مابجيش ودي يا من جواتي انت ودي يا من انت كل حب بكل الكون انت سفيهان مش فاضي تتعبني مش لاونيته بتخليني مريم يابتون ثاني Meshakin, al tiktar naya dar azooz bi talba akin min nikli lan nabishooz nurse parema dey sho ancha bu metool o mat salibi فضلك للنزدد كان عزر حكيمة مش طارحة ضدك مليان انتداراتي اتمع وعلم كان بيطول بس خصصي بلا فرح كان المحظول ده هو اللي تملي طيب هو الشافي هو القلب طيب هو الحمي Just